قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لا أدري إذا كان من المحبب أو من المفضل أن يكثر الحديث في مسألة ما خاصة إذا كانت من المهمات أو الملمات في هذه الأمة، لكن يبدو أن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، وأحيانا قد يصاب المرء بشيء من الملل أو كثرة الإملال من كثرة ما يتعرض له من رسائل في باب معين، لكن عذرنا أننا نركز على قضية لا يوجد مجال آخر أو لا يوجد وقت للحديث عن غيرها، فكلما أردت في الحقيقة أن أتناول أي قضية أخرى في هذا المجال، أجد قضية الأقصى وقضية فلسطين هي الشغل الشاغل الذي يلح دوما على الذهن وعلى الخاطر. لكن إذا أردنا أن نلقي الجانب العملي والجانب الواقع في استقبال هذه القضية، أردنا أن نتحدث عن الجوانب والصفات التي من المهم أن تكون في جيل النصر، الجيل الذي سيمكن الله عز وجل له. وسيجعله ينتصر بإذن الله ويحقق موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار ودخول المسجد الأقصى ودحر اليهود لعل ذلك انطلاقا حتى من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم فلعل هذه خطوة بإذن الله على مراجعة الدين لكن دعونا في البداية نرحب بضيفنا الكريم المفضل فضيلة الشيخ محمد لبيب شيخ محمد أهلا بك أهلا بك يا أخو منورنا وسعيد بوجود حضرتك معي في الحقيقة وشرف كبير لي أن أكون في ضيفة حضرتك بارك الله فيك الشخص عزك الله ونفع حظ. الله بك ربنا وزادك علما وثباتا وسدادا ورشادا شيخنا في البداية لا نريد أن يطول بنا المقام في كثرة الأسباب والعوارض التي جعلت الأمة تصل إلى هذا المنحدر لكن دعنا نكون عمليين بعض الشيء ونركز على الجوانب العملية المضيئة في صفات هؤلاء الثلة التي يصلح الله عز وجل ويصلح الله بها حال هذه الأمة في البداية لو نطوف حول الصفات التي وردت في سورة الحشر لهؤلاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 بني النظير بني النظير مم. سورة بني النظير وبني النظير إحدى القبائل اليهودية المجاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم أرادوا أن يكيدوا له عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يقتلوه بإلقاء الرحى فوق رأسه عليه الصلاة والسلام مم. وهو ينتظر منهم أن يمدوه وأن يعاونوا في دية قتلين قتل خطأ على حسب المعاهدة بين المسلمين واليهود أنهم يشاركون في ديات من قتل خطا لكن قالوا أهلا بك يا أبي القاسم تعال وانتظر حتى نأتيك بهذه الأموال ولم يريد أمولا بل أراد له قتلا فمكنه الله سبحانه وتعالى فإذا طوّفنا حول صورة الحشر نجد فيها صفات هذا الجيل الذي نصره الله سبحانه وتعالى على هؤلاء اليهود صحيح. أولا هذه الصورة بدأت بتسبيح الله تعالى وانتهت بتسبيح الله تعالى فمن صفات هذا الجيل تنزيه الله عز وجل وتسبيحه أول الصورة يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وفي نهايتها يقول الله تعالى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إذا من صفات هذا الجيل تنزيهه الله سبحانه وتعالى وتقديسه وتسبيحه مم. عز وجل عن النقائس يعني تنزيهه عن النقائس والعيوب هذا سبب من أسباب تمكين الله لهذه الأمة ونصر الله لهذه الأمة مم. أن ينصر الله عز وجل ومن ومن نصرهم لله تعالى تنزيهه وتسبيحه وتقديسه سبحانه وتعالى طب معنى التنزيه والتسبيح إيه شكله نفي كل النقائس عنه سبحانه وتعالى مم. ونقول لماذا نفي النقائص عنه لأن الطرف المقابل م. يعتقد النقائص في الله عز وجل نعم وسنشير إلى ذلك في سبب ذكر أسماء الله الحسن في هذه الصورة نعم جميل ثانيا أن هذا الجيل كان يبذل من أمواله ويبذل من نفسه لله سبحانه وتعالى وهذا سبب أيضا من أسباب بذ التوكير بذل المال والنفس بزل المال والنفس نعم. وهذا تجده في هذه الصورة في قوله نعم. تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا نعم. وينصرون الله ورسوله إذن هم يبزلون بزلوا ديارهم وأموالهم ونصروا الله ورسوله نعم. فاستحقوا أن ينصرهم الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كيف ينصر الله عز وجل بأن ينصر دينه وأن ينصر شرعه سبحانه وتعالى يعني بذل المال والنفس ده السبب الثاني أو الصفة الثانية في صفات هؤلاء في صفات جيل النص نعم هذه صفة, ال... هذه صفة المهاجرين م. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا م. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أقف عند ملمح بس قبل حركة ما تكمل بذل المال والنفس ولا بذل النفس والمال يعني أيهما يقدم هو بذل النفس أعلى شيء م. ويليه بذل المال ولكن المذكور هنا في الآية م. أنهم تركوا ديارهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى م. ثم مدح الله عز وجل الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هؤلاء الأنصار ناصفوا المهاجرين في أموالهم وإن كانت هذه الصفة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فإن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم فهم سبقوا الأنصار بهذه الصفة العطاء والبذل بز له المهاجرون أولا ثم بز له الأنصار ثانيا فكانوا على هذه الصفة سواء في تبادل نعم سبحان الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين صبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا يعني من صفات هذا الجيل أيضا أنهم لم يسبوا من قبلهم إن الذين جاءوا من بعدهم لم يسب هؤلاء الصحابة ولم يشتموهم ولم يتنقصوهم نعم. فإن هؤلاء المتنقصين لهم خرجوا من الموضوع ولم يستأهل نصر الله سبحانه وتعالى نعم. من سب الصحابة وشتمهم ولم يترضى عنهم ولم يطلب لهم المغفرة نعم. خرج من هذا الموضوع لا لأن الله عز وجل مدح التابعين لهؤلاء الصحابة بأنهم يفعلون ماذا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا صحيح ربنا إنك رأف الرحي يعني لم يكن في قلوبهم غلا للذين أتوا من قبلهم ولذلك استحق أيضا أن يكونوا من جيل النصر الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بذلك النصر تبيش شيخنا في مسألة يعني الأحقاد والغل الذي قد يوجد والتنافس بين المسلمين الحادث الآن هل من إشارة حتى فيما يحدث الآن بين الأبناء الوطن الواحد في فلسطين ممن يتنازعون ويتنافسون ويتحاسدون على الرئاسة والنزاع والملك هل هذا أيضا من باب الهزيمة وما يؤدي إلى تكاثر الأعداء وتكلب الأعداء على هذه الأمة؟ لا شك إذا حدث ذلك فإنه يؤخر النصر ويبطئه حتى يكون على قلب رجل واحد وعلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى نعم. الله عليه وسلم نعم. لابد أن يكون الجسد واحد مم. أيضا والأهداف واحدة. صحيح. لازم تصف النفوس بقى. لا شك أن يكون مم. الاجتماع على الدين والإسلام لأن مم. الله عز وجل لا ينصر أمة إلا بهذا الدين. نعم. أمة العرب لا تنصر إلا بدين مم. ولا تنصر إلا بشريعة. ولا لا تنصر, تنصر إلا بدين. لا تنصر هذه الأمة إلا بديها يعني مش بالسياسة والمفاوضات والكلام ده كثير من الأمم قد تنصر بأمور المادية هذه تنصر وتظهر بالإنتاج هذه بالتقنية هذه تظهر بكذا وكذا لكن هذه الأمة م. قدر لها أن لا تظهر إلا بدين الله سبحانه وتعالى لأنها حاملة مبدأ وحاملة هذا الدين فلا تنصر إلا به تمام يعني إذن الدعوات التي تريد أن يرجع المسلمون إلى الدين والتمسك بالدين ويرددون أنها دعوات للتقهقر والتأخر وهذه وال... دعوات بطلة لا شك أن هذا من مؤخرات النصر ومن مؤخرات التمكين ومن مؤخرات نصر الله سبحانه وتعالى له ثم تأتي الصفات التي بعد ذلك في آية واحدة الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمن أن يتق الله في آية واحدة قال لهم اتقوا الله مرتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تاني. إن الله خبير بما تعملون مم. لماذا أمرهم بتقوى الله أولاً وثانيا لأهمية التقوى وهذه الآية بتدعو المسلمين إلى محاسبة النفس نعم. إذا, إذا, إذا رأيت أي مؤلف مدارس السالكين تهزموا عصر المؤمن كل من يتكلم عن محاسبة النفس يتصدر مم. بهذه الآية مم. والتنظر نفس اليوم ما قدمته للغد والغد مقصود بيوم الإيام يعني من باب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أيسر عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم الأساس في هذا الموضوع هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لماذا كرر الله عز وجل الأمر بالتقوى لأهمية التقوى التقوى هي من أسباب النص نعم. ومن صفات الجيل المنصور تقوى الله سبحانه وتعالى لذلك سيدنا عمرو بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل سعد بن أبي وقاص إلى القادسية نعم. ماذا كتب له كتب قال له يا سعد لا يغر أنك أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان درأ سعد بن أبي وقص وقال هذا خالي فليريني أحدكم خالة يفتخر بي... بخاله م. فسيدنا عمر بقول له ما تغترش أن أنت خالي النبي إنما, الأع... م. إنما... م. إنما هي الأعمال أو النصر والتأييد من الله عز وجل بالأعمال بمجرد الانتساب م. أراد أن يذكره بذلك صحيح يبقى إذن بالعمل مش بالنسب وال. لا بالتقوى أعملوا لا لأغني عنكم من الله شيئا جميل يا سعد إني أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله خير العدة على العدو وأفضل المكيدة في الحرب الله يا سعد إني آمرك ومن معك من الأجناد أن تكون أشد احترازا من المعاصي منكم من عدوكم فإن معاصي القوم أخوف عليهم من عدوهم وإننا لننصر بطاعتنا لله تعالى فإن كنا نحن وهم في المعصية سواء كانت لهم الغلبة علينا لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم وإن لم ننصر عليهم, عليهم بفضلنا لم ننصر عليهم بعدتنا وعددنا يعني مش بالعتاد والجيوش وكيف سنحارب أمريكا إلى غير ذلك من إنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى لأن التأييد يأتي تبع التقوى ولا تقول إن عدونا شر مننا فلن ينصر علينا شبهة برد فربما سلط على قوم من هم شر منهم كما سلط الله على بني إسرائيل المجوس عبدة النار ده بني إسرائيل بقوله نحن أبناء الأنبياء أبناء الله وأحباءه وذكروا هذا وكان يعتمدون على هذا فلماذا صلت الله عليهم المجوس عبدت النار وهم شر منهم بالنسبة لمعاصيهم فإن الله عز وجل صلت على بني إسرائيل المجوس عبدت النار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا يعني خلي بالك يا سعد المعاصي هجب لك هزيم وما تقولش أنا بنتسب لمين؟ لا ينفعك أنا... مجرد الانتساب. بنا إسرائيل الانتسبهم. ولكن لما أفسدهم وعاصم جاءتهم الهزيمة. فإحنا لايب... لا لابد أن يكون لنا درس في هؤلاء القوم صحيح. وسيد معمر استفادها استفاد هذا الملحظ مم. من غزوة أحد. الروم لما عاصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكن منية الأمة بالهزيمة. صحيح. والانكسار ومعهم مين؟ النبي. ومعهم رسول الله. صلى الله, الله عليه سلم. وسلم مم. يعني الأمر مفهوش, مفهوش محبابة أدي سنن. الله عز وجل لا يجامل مم. لا يجامل من ينتسب إليه جميل. حتى يقوم بالصفات التي تستاهل النصر مم. من هذه يعني في آخر الآيات مم. الله عز وجل يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم مم. لماذا ذكر هذه الأسماء والصفات في سورة بني النظير وما المناسبة المناسبة أن جيل النصر يؤمن بأسماء الله والصفات يعرفها ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها فذكر مجموعة من أسماء الله الحسنة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فذكر لهم سبحانه وتعالى إنه رحمة الله ورحيم بالنسبة للمؤمنين م. وبالنسبة للعصاء والمتكبرين هو هو عزيز وجبر ومتكبر ذكر صفات الجمال وصفات الجلال في, في هذه العيال صفات م. الجلال وصفات الجمال م. لماذا؟ م. لأن في المقابل لهم وهم اليهود سقطوا في مسألة الأسماء والصفات أوه. قالوا يد الله مغلولة إن الله فقير ونحن م. م. أغنياء إن الله يتعب صحيح. ويستريح ابن الله. وأجاب الله تعالى عليهم في م. ذلك وألا قد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما سلم اللغب نفى أن يكون هناك تعب ولغوب الله عين سبحانه وتعالى اللغوب اللي هو بداية التعب أي نعم صح نفى كثيرة هو سبحانه سبحان وتعالى فهو القادر وهو القدير والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوا بأسماء وصفات كما خلقهم اللي تمام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.